يقال لهم ابن الأبناء كاستلاح آنذاك في ذلكم العصر منهم فيروز هذا فأصله من الفرس وهمه من من اليمن لما ظهر الأسود العنسي الذي ادعى النبوة فيروز هذا قتله فيروز قتل قتل الأسود العنسي فجاء جبرائيل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بليلة أو بأيام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 في الدخول على أمير المؤمنين وفيروز من أبناء ملوك فارس يجري الملك في في دمه أحيانا الإنسان يغلب عليه طبعه يغلب عليه دمه فضرب القرشي على وجهه فأدم أنفه فدخل القرشي قبل فيروز على أمير المؤمنين وأوفه ينزف دمه قال ما هذا؟ قال ضربني فيروز الديلمي وهو على الباب